ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لهرو أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يا رب